من الصدق ومن التمام يكملا ومن نتكلم في المحاضرة السابقة عن علوو الهمة في التبليغ قلنا نتكلم عن علوو في التبليغ فقفنا عند صفح 59 وبنقول وجاء رجل من طبص المدينة يسعى تامل ذكر افضل المدينة فاذا الرجل لا من بعد في الامر بالمعروف ولم يتقاعد لبعد القريب لا يكون المؤمن العامل القلب الا متحركا محركا يتحرك بدين الله وبدعوه الله الذي يحبك الله أما المتباطد الذي يعد بانتحاب بعدما تظهر بواجب ملاح فإنما يعد عدوى الضعاف صاحي يعني صاحبي ما من, من يطول على الغلم وقد ثارت لحق أقوامه إنما الحر من يسير إلى الغلم فيسميه والأنام نيامه فلترجل الضواء تحت لواء الحق وإلا عضبت أسنة الندم وتمنيت لو كفت من الزابكين دعا رسول الله إذا تتمت الجوحن القضابي إلى الإسلام بعد بدرة فقال له حلك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر قال له قال فما يمنعك لله قال رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوك فأرزوك فإن ظهرت عليك آمنت بك واتبعتك وإن ظهروا علي لم أتبعك فكانت الجوحة يتوجع على ترك الإسلام حين دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل كل الرجل هو الذي يمسر حقا حيث لا مصير أو حيث يكبر المصير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي من بعد أقوام الرجل منهم بخمسين منهم قالوا بالمنهم يا رسول الله قال لا بذل يعني المتمسكين بالدين في هذا الزمان صابرين على البلاء مهما عبروا قال بخمسين منكم قالوا بالمنون يا رسول الله قال لا بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجبون فعندما تنصروا حقا حيث يكون النصير يعد مؤجر ويزداد ثوار وتكون منزلتك عند الله رفيعة بخلاف ما تنفع والكل ينسوه فتمسك بالحق مهما قل الناصر والمعين فخم رأي ده وأجب الله بلا تنبق ولا تلعب ولا ترق فهذا هو المؤمنين قال إبراهيم عليه السلام يا الله أمرني بأعمر قال فاصنع ما أمرك ربه قال وتعينني يا إسماعيل قال وأعيد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحت ربع ربع تبيع واحد وحام قال يا أباك فعل ما تغمر ستجدني إن شاء الله من الصغير فإذا كان إبراهيم ضحى بولده بلا دم ضحى بنفسه طاعة دداي أفد وجيده ورضاً لوالده أفلاً بفضل أبوالنا بفضل وقتنا من أجل دين الله عند وجل ومن أجل أخيرتنا علمنا إبراهيم وإسماعيل التضحية فينبغي أن نعيش في الضوء وأن, وأن نكون من الذين يضحون من أجل الله عند وجل ومن أجل أخيرتهم وقد كان الصادق المصدوق ويقول أنا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعني أن أبلغ كلاما أن الرجل يحملني إلى قومه حتى أبلغه مبين الله ودعوة الله عز وجل وروي أنه كان يقول قضى الله عليه وسلم في دعائه اللهم ذكرنا بزينة الكيمان وكان له هدات مهديين هداة يعني الدعاه الى طريق الهدى المهدي الله مجعلنا أئمة هداة المهديين الله ما أمين نحن في ذلك حيات ركب سفار يصل لاحقين بالماضين قد هدان من سبقونا وعلينا هداية لاحقين وهذا الغزال رحمه الله يقول فليس خانئا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن أرشاد الناس وتعلمهم وحملهم على المحروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكتف القرى والبواد ومنهم الأعراب والأكراد والترحمانية وسائل وأصناف الخبر. وابب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد اشتب النقطة دينا فقير يُعلم الناس لينهم وكذا في كل قرية وابب على كل فقير til dette kjøret og til dette kjøret. Og at du vil gøre med dine Allah. Og at du vil gøre med dine Allah. Jeg vil gøre mye. Og hjelpe nømme løslam og løslam. Hjelpe nømme løslam for at du tilbake ولا تبخل ولا تشهر في قرية وفي القرى المجاورة ومن يدعوه لتعلمه ما دام عندك فضل وقت وفضل جهد لا تشهر على الناس إن سناء الهمة لنخداد الكمال الممكن ومن أراد المسيرة العليا لكسوى من الجنة فعليه يكون في المنزلة التفوى في هذه الحياة الدنيا واحدة بواحدة ولكل سجعة الثانية على قدر تحديد بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كله والعمل به على قدر همته على قرير الدعوة إلى الله عند وجد إلى ما دع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون منزلتك في الجن فإذا كنت في المنزلة القصوى في هذه الدار تكون في المنزلة القصوى في دار القرار وإذا قصرت وقصرت تتدلى على حسب تقصيرك فكون من أهل الإمام العالم حتى تنال العجب من الجن إذا ما عمل مره رأى العنى قصد العنى ويقنع بدوني من كان دونه Olá, pessoal. والكان حمل القلب الا على الخير ونهد عن الشر يعني عن الدعوة إلى الله تعالى فيقول الزهاد في مقام الخفافيش الزهاد يعني من تصوف يشتغلون دون الأمر المعروف أنها يتبقى يقول في مقام الخفافيش قد دفنوا أنفسهم عن نفع الناس وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير وإذا لم تمنع من جماعة وإتباع المريض إلا أنها حالة الجبناء حيث هون الذي يتصبع لتعديل الناس وأمريك المعروف والريم على المنكر هو الذي لا يحشى في الله لوم تلاه إنما الذي يعقف على الزهر تعبل تنقل وغير ذلك من العبادات التي لا يتجاوزون هذه يقولون أن هذه الناس مبناء ليسوا شجاعان الشجاع هو بنفسه في خضام الناس ويصيح فيهم دائماً في الدين والدين أمراً بالمعروف ونهياً على المهم فالذي يخلط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالك الناس ولا يصبر على إداره أما الشجعان يتعلمون ويعلمون وهذه مقامات الأنبياء عليه السلام قال النبي عليه السلام إنما بعثت معلما معلما كما ربك ليهدك القرى بملمن وأحدها صادخ مصرح فأنا بد أن نكون صادخين في أسلسنا هذه نعم المقام إن أنا لكي تنزوي في ذاوية من المسجد أو تطعي ملاقصة معا وتجلس تذكر وتهمل بالأذكار وتتنفى تغالف التنفى وتترك الدنيا دخل والمنكر يتفشع والمعاصي تزداد إلى إذن يأذى لله عز وجل نهلاء العباد وتهلت أنت أولهم لأنك لم يتمعر وجه غضباً لله ولم تتب والدعوة إلى الله وهذا الشيخ الداعير أدوى عبد القادر الكيلاني الذي تكلم كثيرا فصاحب آل العراق صيحات بريغة رفيعة المبنى والمعنى ينتشر لنا أحد تلامذك من تلك الصيحات كلمات دون وتريع والإمام يخطب ربطه أسبوعي خلال 545 إجري ويوضعها كتابا كتابا سمى الفتح الرباني والقيض الرحماني قد تجد فيه ما يجب رده لكنه مبلوغ في صيحات الحق والالتفاتات القيمة والتشديد على ويقوم الدعوة والأمل بالمعروف والنيع على الأنكر فاسمع من صيحات الحق هذه قول عبدالقاد الرحمة والطم يقول أبو المبتدئ في زهده البادئ حياة زهده يغرب من الخرم المتذاكر البادئ في, في زهده من الخرم والزهد الكامل في زهده زهد راشد لا يبادئ بالخرم ولا يغرب منه ويرشعهم أينما كانوا ويطلبهم أي وجدوا لأن كل دوائهم عندهم يأمرهم بالمعروف ينهارهم عن المنكر ويصف لهم النادوية الناجعة لكل ذلك منوا به وجلوه ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه لا يضحك في ودء فال إلا العاد عارف بالله كامل معرفة ليس الله عن الفاسق وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغلق قلبه كالمرجل من الرجل الفاسق والفادر إذا لقيا وما كان يطوي بالشره وعينه كان يتلقى جواله بشوش Takk, det er sikkert. Det er sikkert, det قد قعدتم في خلواتكم من غير اصل ما وقعتم بشيء تقدموا تقدموا والقوا الناس بالدعوه بالامر بالمعروف والنهي عن قال عنها رحم الله الشيخوف وكذلك فهم العالم العام او فهم العام العالم, العالم وإن كلمات لا يهتد لها القلب اهتداداً تأمل قوله يا جهازاً الأرض تقدموا خرموا صوامعكم خرموا صوامعكم أيها الهارب الذي طرزح تحت دين الأبكار الأرضية وآراء طوابيط القرن العشرين خذ مكانك في صفوف دعوة في صفوف الدعوة إلى الله والقائمين يواجه الدعوة ولا ينبه للداعية أن يبتأس إلا أن يجد وطل وقت لقيام الليل يوميا والإختار من ختمات القرآن فإنما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وترجية الشباب خير وأبزل أجرا وقد في ذلك قرائده علمة الدعاء من السلطة الصالح الذين كانوا يسيحون من أرض لنحل الدعوة وتبنيئها ويبادئون الناس بالكلام ويحتقون بهم احتكاة آذفة ولا ينتظرون مجيء الناس إليهم ليسألوهم بل كانوا يسيرون إلى الناس ويبالبوه بالدين والتأمي ويقشونهم أينما كانوا وحيدوا ما حيدوا يعني ماذا انتظر في وحفصا بائرا على هداية وعن جعفر بن سليمان قد سمحت مالك ابن دينار يقول لو استطعت ألا أمام لو قدرت منامس لم أنام مخافة أن ينزل العذاب وأنام يعني لو أقدر منامس ما كنت تنام يعني الظلم يقضي الظلم ويقضي الظلم ليس يقضي الظلم إطلب عدم في الدبليل دعوة لو أستطيع ألا أنام ماني ولو وجدت أعوالا لفردتهم ينيدون في سائر الدنيا كلها يا جوال النار نار يعني احذروا النار وتجنبوا كل ما يقربكم من النار تعملت لهم كده أكشاف في الميادين يجلسوا فيها وينادوا في الناس النار النار يحضروا النار أما الشيخ أبو إسحاق الفذاري رحمه الله فقد كان رجل عام وهو الذي أدى بأهل التغول الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام والجذيرة تجاهره وعلمه سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمر بالمعروف أنه عن المنكر وإذا دخل اخترر رجل مبتدع أخرجه أما الشيخ زين الفقيه محمد بن احمد فقد لاكم عبادته والعمل الدائب والجد واشغر اوقاته الخير صلبه في الدين يمسح الافواه عرف الجده في وجهه وعمل فتا بطباعه سمة وروا بيعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلينا في كتابه ومرك أهل الفقه من جنده فلينشور ما عدمه الله في مساجده ومجالسه والسلام مر أهل الفقه من جنده أن ينشور ما عدمه الله في مساجده ومجالسه والسلام قابليه للعلم لا ينبغي ان من النخبه فعل الاستدلال طلب التبين لئلا يؤدي ذلك الى رفع نرفق ذلك عليك بأعظم مدائن الاندلس فجزاك في مخاكر القوى ضعيف الهدمة لأعيته مصاعب الدعوة والهدائدهم ولتوقف على طريقها وقوفا لا يتبعه نسيح ذلك لأن الدعوة إلى الله لم تحفظ بالورود والريحين بل, بل بالإشواك والحصى الذي يدمن قدمين وهذا يتقلب من الخطيب أن يكون داين معاليا يولد فيه طاقة كبيرة حتى يرى الشدائد أمامه لدك والمصاعب, والمصاعب أمامه المصاعب يلققي بها إلى درجات أصحاب الدعوات الصادقين وإلى دفاعنا آخرت إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته